Book 2 93 93 ثلاثة و ثلاثة و ك الجمل التابعه باستعمال كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان ان تييدا لا أدري إن كان يحبني لا أدري إن كان يحبني لا ادري, إن كان, يحبني. لا أدري إن كان سيعود لا أدري إن كان سيعود. إن لا أدري إن كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني. ركستاكهان هن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Tulekohan hän takaisin? In käna hakkan, se jaud? In käna hakkan sejaud? Soittaakohan hän minulle? In käna hakkan, se In kana hakkan, se Kysyn itseltäni, ajatteleko hän minua? أني لا ما إذا كان يفكر فيها. أني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه. كُسُنِيتْ سَلْتَنِي، أُنْكَهَنَّ لَأَجْكُوْ يوكو <طوينن> أني لا أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. أني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. كُسُنِيتْ إني لا أتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. من ما إذا كان يفكر فيها حقا؟ ما إذا كان يفكر فيها حقا؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ بوه كهان هنتطة. ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ مينا بائلن بي تاكهان مينوستا. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا؟ أني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. منايبايلن. كيريا اتاقهان منوله. أني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. أني أشك ما إذا كان سيكتب لي. منايبايلن. مينكاهان كانسني نايمسين. أني لا أشك ما إذا كان. سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. من <تصفيق> استطاع ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. <تصفيق> من <كان> الله. <تصفيق> ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا. سيكتب لي. منك هن هنكانسني نايمسين. ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.